في المدينه خذ مجمع الكون فيرا منا طلبنا من مقال وامامنا نلكو كرخير يا لك اللهم شريفنا من صفا ذاك ال كل علينا واخذة فبدرو الدمان مثل حسن ما رؤينا في العراقيني وشالي رب فجعل المجتمعنا غيتو حسن الختامي واعتنا ما كثر من عضاياك الجسام واكرمي الأرواح منا بلك خير الأنام وبلغي المختار عنا من صلاة وسلام مني ما رأينا في العراقيني وشاني ربي حسن ما جالس تماما غلاته حزن الخدامي وعدي لا ما وابلغ المختار على من صلاة وسلام